بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القائعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوط يوم يكون الناس كالفراش المبسوط وتكون الجبال كالعهن المفوص وتكون الجبال كالعهن المفوص فأما من تقولت موازينه فَأَمْنَىٰٓ أَنْ أَنْتَ مَنْ أَنْتَ مَنْ أَنْتَ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 نار حامي